إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليطدوا عن سبيل الله فتينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا والطيب ويد على الخبيث بعضه على بعضٍ فيغتمنه جميعاً فيدعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياه تهم يغتر لهم ما قد سلف ويعود فقد مضت سنة الأولي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير